بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صاد والقرآن ذذكر والقرآن ذذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَنْ سَمِعَ النَّبَأَ هَذَا فِى الملة الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ مَنْ سَمِعَ النَّبَأَ هَذَا فِى الملة الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا أُنْ لا عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ فليرتوقوا في الأسباب. فليرتوقوا في الأسباب. جندما هنالك مهزوم من الأحزاب. جندما هنالك مهزوم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قب قوم نوح وعد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وَثَمُودُ وَقَوْلُ طِئٍ وَأَصْحَابُ الْأِكَهُ هُلَاءِكَ الْأَحْزَابُ هُلَاءِكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبُوا رُسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبُوا رُسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذك العبد ناداود ذل الأيد اصبر لنا ما عن قردنا داوذ الذئد انه اواب انه اواب اننا سخرنا الجبال معه يسبح نبي العش والاشراق إِنَّا زَحْزَحْنَا الْجِبَالَ مَاهُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالْأَشْرَاكِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أواب وشددنا ملكه, وفصل وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وهل أتاكن ذا الخصم إذ تسوه المحار إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فح فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط على فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. ولي واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَإِنَّ كثير إِلَّا مَا هُوَ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ذلك، وإنه له عندنا زلفا وحسن ما أب، وإنه له عندنا زلفا وحسن ما أب. يا داود إن جعلناك خليفة. 122. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 123. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 124. ولا تتبع الهوى فيضلك يَأَيُّهَا الَّذِينَ هَوَوا سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ولا خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار, فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارُ؟ أم آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارُ؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّهُ أَوَّابٌ اذْكُرْ نِعْمَةَ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ نظره عليه بالعشي الصافنات ترجيات فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حت كيف اوتس بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فطبق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهذلي ملك لا ينبع لي أحد من بعدي. قال رب اغفر لي وهذلي ملك لا ينبع لي من بعدي. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب.فسخرنا له الريحة تجري بأمره وغواص. والشياطين كلذلئن وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا أعطائنا فمن أو أمسك بغير حساب؟ هذا أعطاء. تمسك بغير حساب وان له عندنا لذ الفا وحسن مآب وان له عندنا لذ وحسن, وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه ان من الشيطان بنصب وعذاب واذكر دنا ايوب اذ نادى ربه وان من الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك اركض برجلك Hada muktesalu baredu wa sharab. Hada muktesalu baredu wa sharab. Wawabna lahul ahlu walahum mithlahum ma'hum rhammatan minna wa dzikrallil وخذ بيديك ضِغْثًا فَالْضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ وخذ بيديك ضِغْثًا فَالْضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب إنه أفاب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصفين الأخيار وإنهم عندنا وسين الاخيار واذكر اسم عيل و اليسع و ذالكفن واذكر اسم عيل وكل, وكل من الاخيار هذا ذكر هذاك وان المتقين لحسن ما أب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وَإِنَّهُمْ كَاسِرَاتُ الطَّرْفِ فِي أَثَارِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ هذا هذا وان للطاغين لشر وما اب وان للطاغين لشر جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله أزواج واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا نه بهم انهم صاروا نار صاروا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا انتم قدمتموه لنا فبئس القرار بئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ Kauznaaum sikhriyyan amzaat anhu al-absar. Inna dalikal hakum taqasum ahli al-nar. Inna dalikal hakum taqasum نا من إله إلا الله الواحد القهار. من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز قله ونبأ عظيم قله ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم saymun yuhā ربك للملائكة إني خالق البشر من طين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Jika saya melakukannya dan saya mengambil daripada Roh, maka mereka akan berlutut. Maka para malaikat semuanya berlutut. Maka para malaikat semuanya berlutut. Hanya iblis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 بِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ قَالَ أنا خير منه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ أَنشِئْ لِي مِنَ الْمَاءِ من أُزَكِّيَهُ قَالَ يَأْتِي بِهِ رَبِّي مُيَسَّرًا قَالَ فَأَخْرِجْ مِنھَا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني قال فإنك من المنذرين قال فإنك من المنذرين إلى, إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لن هوينهم أجمعين قال فبعزتك لن هوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق والحق أقول. لأم لا جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لأَنَّ جَهَنَّمَ مِن كَوْمٍ مَن تَبِعَك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا إنه وإلا ذكر للعالمين، إنه وإلا ذكر للعالمين، ولا تعلمنا نبأه بعد حين، ولا تعلمنا نبأه بعد حين.